استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذَلِكَ بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين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 والْنارجَهَنَّ مَا أَشَدُّ حَرو لَ كانَُوا يَقَّهُون فَلْ يَبحَكُقالَل لَ وَالَْدَكُ كَتِ رَنْ جَزَ أَنْ بِمَا كانَوا يَكسِبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً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 تَأَبَدَ وَلَا تَقََُّا ل قَدَره وَلَا تَقُنَّ ل قَدَرِهِ إِهُ كَفَغُوبِلهِ وَرَسُولِهِ وَما تُ وَهُمْ فَاسِقُ وَلَا تُعجِبَكَ أَمْوالهُم وَأَولادُهُم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم استأذنك أول الطول منهم وقالوا ذرنا مع القاعدين